بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المغسلين لتنذر قوما أُذْرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواه عليهم اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا لهم وكل شيء نحصيناه في امام مبين وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء ورسلنا إلَيْهِ اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا مین تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مننا عذاب ذينك رجلين يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وإني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل قَالَ قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما السماء وما يكون نازلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 وقال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذرياتهم في الفلك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 وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آل الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن إنتم إلا في ظلال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 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على لرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعهد لكم يا بني آ ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصطوها اليوم بما كنتم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 الصراط فأنت 129. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن قول على الكافرين أ ولم يرونا خلقنا لهم مما عملت يدينا إن عمنفهم لها مال ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرلن إنسان أن خلقناه من طفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميه قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا خلق العليم إنما أمره إذا أراد شيء